وَ وقتتلَ فيِي الليْلِ وََّه لِ وَمَا أَنزَل اللهَّهُ مِنَ السمائِمِن مِّزْقٍ من فَحيَابِهِ الأبضَ ب بعدد موتِهَا وَتَصْر فِي اليااح وَتَصْرفِي الِياحِ آياتُ لِقَوْم عقلِلون تِلكَآياتُ الله نَتلْلهَا عللَيكَ بِالحقَقّ فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون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 قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون من عمل صالحا فَلِنَفْسِهِ ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون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 إِ رببَّكَ يَقضِي بينََهُم يَوْمَ القياامَةِ في مَا كانَوا فِيهِ اختْلِفُونثُ جعلكَ على شَرعَةٍ مِنَ الأأَمِْرفَ التَّبعِْهَا وَلا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 أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً سَوَاءٌ أَن أَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ لِيَجْزِيَ كُلَّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعله وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَن فَأَن يَهْدِهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا وَمَا يَهْلِكُنَا إِلَّا الذَّهَبُ وَمَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يظنون